وَظَنّوا أَنَّهُم مَّانِعَتُهُم حُصُونُهُم مِّنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقابة ما قطعتموا من لينة أو تركتموها قائمة على أُصُولِهَا فبإذن الله وليخزي الفاسقين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 ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا تكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا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 والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم وَلَا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويوثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، والَّذينَ جَاء مِم بَعْهِمُ يَقولونَ رَبن فِرلناَا وَِإخخواانناَ الذيينَ سَبَكون بالِالإمانان وَلَا تجعَ فيِي قُوبِناَا غِللا وَلَا تجعَ فيِي قُل بِن غِللَّ للَِّذينَ آمنوا رَبناَ إك رَأُوفُ الرَّحيِيم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 لاإن أخرِرجُ لَا يَخْرجُونَ معَهُم وَل إِ قُوتِل لا يَصرونَهُم وَلا إِ صَرُوهم لاوَّّ الأدَبَارَثَُّ لا يصرون لآتُم أَشَدّ رَحْبَةَ فِي صُدُورِهِمُ مِنَ الله ذَلِلكَ بأَهُ قَوْم لا يَفْقَون.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 كَثَِ الشَّيْطانِ إِذْ قَا للِْإِ سَانكْفُرْفَلََّا كَفَرَ قالَالَ إّ بَر أُم مِ كَإِن يَأَخَافُ اللَّ رَبَّ الْ العالممين قَالَ إِ بَيم مِنْ كَإِن يَأَخَافُ اللهَّه رَبَّ الْ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 وَلَا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنه اصحاب الجنه هم